بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تبارك وتعالى حمد الشاشرين وأصلي وأسلم على مبعوثي لرحمة للعالمين سهيدنا محمد وعلى آله وصحره أجمعين وهذه ليلة يوم الأربعاء الرابع عشر في سهل الله المعظم القطب رجل لعام 1300 وعلى آله وخمسة وتسعين لمحجر في خاطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الثالث والعشرين من شغي ميليو لعام الف وتسع مائة وخمسة وسبعين عبد الله ورسوله وكلمتنا القاه إلى مرمي ورحمنا على عيسى وعلى كل البياء الله الصلاة والسلام ونحن على موحجر هذه الليلة مع الحلقة الساتعة والثناثين من تبصير ترحام الحكيم الربع الرابع, الرابع من صورة آل عمران فلما أحس عيسى منه القفل قال من أنصاري إلى الله والوقت عننا كدنا أن نقرب على مشارك من, من مجادلة من مجادلة القرآن لنصارى مجرام الذين دعموا في عيسى عليه السلام فلما وأراد الله عز وجل بحاجة آيات الثلاث والثمانين أن يبتل دعواهم وحججهم ونزل القرآن مجرجلا ومدويا يفن دعار آهم ويثبتوا واحزانية الله عز وجل جدنا أن ننتهي من هذه المجادلة بهذا الربع الليلة وسيرقى نعدر بعض آيات بسيطة تتعلق بخيارة اليهود الخيارة المالية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال بطن صار رجل الله ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أننا استدهنا الآن نعرف موقف النصارى الذي يدعاهم عيسى عليه السلام وعرجوا أن ما كثيرا بين كلمة الهود والمصارى فإن عيسى عليه السلام إننا بوعثا لليعود اليعود الذين ثبثوا والذين أسعبوا موسى عليه السلام من قبله وكان بين موسى وعيسى ما يقرب من ألفين سنة إلا زمرا يقيرا وكان موسى شيخ أنبياء بني اسرائيل وأرسله الله عز وجل لهؤلاء الإسرائيليين الذين سموا باليهود فأتعبوهما أتعبوه وتمردوا على شنيعته وصنعوا ما سمعتم في تفسير سورة البقرة من أعباد في العز ومن التركتر نعم الله عز وجل ومن تحريف التوراة ومن الهم بقتل موسى عليه السلام ومن القيام بقتل المصلحين من الأنبياء والأمرين فلما مات موسى عليه السلام ومات أخوه هارون فكان رسولين كريمين في زمن واحد اتخذ الله من هارون وزيرا لأخيه موسى لما مات موسى وهارون وجاءهم بعدهم أنبئا كثيرون استمرع نبي اليهود هم هم الإسرائيون ثم كان خاتمة المطاف في أن يقبل هو تجمعي برضو جئ للمين جئ اليهود هم هم الإسرائيليين ليس الأمر هي أن أرد أن أقفل اليهود إلى نصاره تجبرني ليسا نفس النبي الولد بس مع الناصرة نفسي فلسطين القدس تسموا أنفسهم بالمطار أن العجل الجنسية واحدة إسرائيليين يهود اللي كان مرضاً لهم في إبنى موسيقى. سيدنا يوني سيدنا داود سيدنا سليمان سيدنا يحيا سيدنا زكريا عمران كل أن يقبل إسرائيل كانوا فين للشعب اليهودي الإسرائيلي يوم مولاد سيدنا يعقوب يبني إسرائيل كل الموضوع أن نضبوا الفهيد نعيسى ودعموا أنهم أتبعوا له سموا نفسهم بلقب ثاني في التنة اليهود دكرا سموا نفسهم اليهود في الخيوط يهودا حسو يهودا فانتتوا إليه أول قوله إننا قدنا وهم يخاطرون الله قدنا إليك يعني قدنا إليك فأصدق عليهم هذا النقب بتاع يهودا النصارى إن جاء سيدنا عيسى من يهود أم أم وجمنات ما ادعوا إنهم تابعوا الشريعة القديمة ونضموا لناب الجديد هو عيسى وهو كان نصر النصارى كان من أصر او لانهم ربوا عليه بعد ما فعلهم زي الليلة مثل معنا من انصار جلالله جلال قال حوالينا من الله امننا لله واشهد بينا مسلمين فترى ان هذه التسميح بتاع كلمة نصارى لبلد الناصرة او لانهم ناصروا رئيسة واتبعوه ايا كان دا ما يصبحناش عن الفهم بان الشعب الاسرائيل واحد من اول سيدنا يعقوب عليه السلام هو ده ابو الاسرائيليين ابن يوسف عليه السلام بني اسرائيل ده يعقوب لحاش سيدنا عيسى موعذ والمود اللي طلع ان هي بني سيدنا يعقوب و سيدنا موسى الذين وقام اكثر تقريبا وبين موسى وبين سيدنا عيسى 1900 ذره لماذا هلسين سنة تعيباً وبين سيدنا عيسى سيدنا محمد حوالي ستوميث سنة لماذا هلسين وثلثوميث سنة والحد كل ده اسم الشعب الإخرانيلي أما التفريق من كيمة يهود ومن كيمة نصارى هم كلهم أهل الساد من انتفف إلى التوراء الأصلية سم نفسه يهودي ومن انتفف إلى إبنجين لجهة مكمل للتوراء وأن أحل لكم بعض ونبي حرم عليكم تسمى بجنة نصراني او نصار الوقتة ان سيدنا ايضا عليه السلام اما وضح ربنا لنا في الارباع الثلاثع الماضية في سورة العمران من الاول السورة كيف جادر الله رأوليه النصارى وباعت لنا قصة سيدنا ايضا جاب القصة بتاعته بسائد من ولد عشان يفهمهم ان الله لا اله ولد لهناه ولا سهل الثلاثة وعنما هو عبد كبائية العريق وإنسان كبافية الناس ومولود من أم ومطور في الأرحام وبشر وبيأكل جسرب وبرضو بتخرج مننا انفضارات وإفرازات وحيموت بأي ناح يموت وبيخطى عليه المعلومات كثيرة جميع خطاة توقفات البشرية الموجودة فيه فلما بيّن الله ذلك وديه في الربح الثالث اللي شرحناه في الماضي إن الله اصطفى قال المهلوحا وقال بها إن الإصحة من أولها إن حنى زوجة عمران ونذرة ما في بطنها وتمنت الخلفة على الكبر وجير رب رجب لها مرجم وحررتها وجعلتها خازنها البيت المقدس كل الكلام ده اللي إحنا وبعدين المتعيزنا زكريا اللي هو دوز خليفها عديل عمران عرف ان ربنا بيجي من نعنة صغير اوانها والسكة صغير اوانها المريم قال وانا داخل مطلوب من الله خلفة وربنا هنوحاق عدد انتراها خلفة وحسمها لك من قبل حبل نراتك بغلام اسمه يحي يحيى مصدقا بكلمات من الله وسعيدا وحطور ونظير من الصرحين وبعد ما انتهى الربع الماضي من قصص سيدنا زكريا ويحيى رجح تاني على مريم يا مريم انما صفاك وصهرك وصفاك على شيء العالمين يا مريم اقنوت لربك رجوا ورقه مع رافعين لي ربنا يكرر في مريم من عندك عشان يبين لمن ادعوا انهم نصارى وانهم اتبعوا عيسى انهم برئون من عيسى وان هيكرئون منه وانهم رفعوا عيسى فوق منزلته وانهم قد جعلوه اله قد تجاوزوا حتى تجاوزاً كفرياً وأن عيسى المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرطل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ولم بيأكل الطعام اللي بيأكل الطعام لازم يسرط ولازم يسرط لأنه نحتاج جده محتاج والله رمي عن العالمين لأنه إله الصمد لم ياند ولم يولد ولم يكن له طفول احد يصعم ولا يصعم فالمقصود من الارباع في الثلاثة اللي عمران الرب على خلوهية عيسى وانه لا يصح لكم ان تسهموا انه اله ولا ابن ولا ثالث ثلاثة وانه امه اسمها مريم والولد من مريم تمام كاي مولود وجاب ربنا خصة جملة عفاني فهم الناس وقلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان هذا من انباه الغيث يوحيه هريك وما كنت لبين اذ يلقون اقلامهم انهيهم يكفون مريم انت لا كنت موجود معانا والاخبار من 12 اللي بيتنازع على مريم بيهرموا اقلامهم في نهر الاردن وكل واحد عاوز ياخد البنت يربيها لانها بنت شخهم وبنت نبييهم حمران فبيقول له ربنا انت بيكونش موجود بأنباء بعيدة وتحيطة في التاريخ فكونا نعرفة في هذه الـ الـ الاخبارات ونجسة ولا قوم القريش من ثلاثة أميين لم تقروا كتب ولا عارفيني. فمعنى ذلك إن أعلم إن هذه الأنباء أنباء صليمة 100% لأن لا قريش كانت مشهولة بكتب ولا الرسول النبي الأمي مشهول بكتب فبقى دليل إن يجيب التاريخ للقليل دليل 100% على أن هذا كلام الله وبعدين ربنا رجع تاني هالبرزق يا مرمي عم جبك بقى ابان جبنا يا صفك واخدوم بك عنا وروس عمران وجود خالسك زكريا وابن خالسك يحيا لما انجدت الصفك انت اغربها فينك ابن مين يا رب انجي باشفلنا الله باشروفي بكالمة من اسمه المسيح بن مريم وزيح انت الجنة الاخرة ومن المقررين ويكلموا الناس في المهج وكهلا ومن الصالحين ففي الأسبوع الماضي له ربنا لازم, لازم نضع النقط على الحروف وينجيب تقصص أمران وقصص حنى مراته وماريال بنت أمران وعيسى ابن مريم وزكريا عبدالعمران ويشاعر ايها براد زكريا ويحيا ابنها ما نخليش حاجة عشان دول انه يفتروا تاني ويبتبون الولد يبقى انخزق عليهم ويبقى من دخلهم جهنم يوم ايامه نبقى معظر منه لأنه بينا لهم في الدنيا فإذا أخروا ولجوا في الحناد يبقى نهزا يعني بقى ربنا طمس مصير حتى أن الله يوم القيامة حيجيب عيسى على نم عليه السلام وقول له يا عيسى بن ماريب هأنت قلت من الناس اتخذوني وأمي إلهين من الله تكت قلت للجماعة اللي عمين بتوعب ذو للي اتدعوا نستبلك أنك إنت أمك رحيم واني بقى الثالث قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق يعني احنا مش باختصاص ولا اقدر عليه ولا اقدر الدعين اقولي زي كان دو باطن ان كنت قلته فقد علمت انت بستجر كل حاجة عنك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علم روسي ايه يا عيسي اجعل وسمع سمع البهايل كما هتران المعاندين يقول له يا رب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم قال له ما الإنه اللي جاء بتعمل أجزة قلت له ثم لحاج كنت عمال للوناء أرحين واجهين وسائل من بلد وفهامهم إنه اللي شي لا يجل الله فلما توصيتني طبعا الحميجي لا يتكلم على وفاه بيا إني بتوصيك ورافيرك إليك أي قبصتني إهليك ورافعتني إهليك حينما أهم مصالبي و ارحم بدل وغير بعد ورقت بعدهم هبمد بوه كان جنب بوه بننا توصف ثاني ايه قبل الرص وقبل النجا من مكر اليهود اللي كانوا وما طال روح كنت انت الرقيد علي وانت على كل شيء ف كان هذا الكلام بيغير بيها المنظره ازاي هيك فعل بعد ما من منهم ألا دعا عيسر يروح يبقى نبي ويبنغ بسهل ويهجي الأمانة وليها في الدنيا والأخير ومن مقررين فأتكلم الناس في المهدي وكهلا يعني هو طاير لسه رؤيه حياتكلم وكهلا دي كمان دليل لأنه هو رفع كان سنه 33 سنة كان لسه بعيد لشبابه مرفع حيما همه وصله فجلس ربهم حياتكلم لسه اثناء شهلا هذا دليل على إله برضو عيسى لسه حينزل في اخر الزمن ويهيش ويتجاوز ويخلف ويجا ما يكلم الناس في دين الله دين الله نوع, نوع الإسلام ويقول لهم لا تدعموا انا نبيهم جديد فإلا خاتم النبيين قال انته خاتم النبيين احنا احنا جايين باكة فنجدد الناس ما من ملة هذا النبي الخاتم واني جايك مصلح مشكلة جديد ما ديش حاجة ما مرشحين في دايك وحتى ما يردك يصنع امام بالقدس فاتنجي معطلت اصراب يقول امامكم منكم امامكم منكم يا بسرور لازل واحد يصلي منكم ليه مش عاوز حتى يجب اي شبهة انه يصلي اماما انه نبي جميع عظيم مهما كان افضل من ابحث وفخابي عن جلس ومعا هذا انه ما يرضاش يصلي اماما لا مش عاوز يجب شبهة بقى انه جاي التهاني بنبوها جديدة بنبوها انتهت خراسة هو جاي مصلح طب هو دمره جابه ليه انه كنا عاوزين حاجة بخراس الشريعة انتهت و... جاي عشان يكحم من اتدعو انه إله او نتدعو انه ابن إله جاي يقتل الخنزير ويكثر ويضع الجزية يقول لهم ما بيش حاجة معها جزية ولا طولش إما الاتقام وإما القبر ولا خنزير ولا صليب نصالوا على الحبيب وبعدين رب العز جل جلاله بيحكى عن مريم في الأسبوع الماض إما سمعت البشرة ألا تبع رب زي فاني ولا ولن ينفسني بشر واني اذا ستهمة كبيرة واصيبها حجيني المتاع حالها كذلك الله يخلقه ما شاء وبياننا الفرح بني يخلقه اللي قالها ربنا المريم وبين الله يفعل ما يشاء اللي قالها زكريا لان اكبرني زكريا براته معاه ويحيح هيجي بينه ابو وام كعادة قال الله يفعل ما يشاء وبيفعل دايما كده بيجي من الحيال من ابو وام انما اكبرني عيسى جاي من قطر من بس من غير اب وخاطبته فيها نعمة الشجور والتفرج الله يخلق ما يشاء يخلق وده الحق من يتعن ويخلق ويدلكم على دفقة الكرآن وحكمة من أنزل وهو أنني على مسترر إذا قد أمرا فإنما يكون في يكون فيكون فهو أعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل حيث أعيث راش الله تشكول حتى التوراة بتاع مصحيف حديثها والإنجيل حيث حديثهم شانكي من حجة أنه واحد هو جهود هم هم اللي جاي وإن قال موسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إرائيل فلما زغوا أتانا الله قل الله هو راح ضغري وإن قال عيسى بن ماري يا بني إسرائيل إني رسول الله إرائيل مصدقا لما بين أدي من الثوراة وهو وشرا برسول إياته البعدي إتمه أحمد وهم من الثاني عيسى وموسى للشعب الإسرائيل وهم مرسلين دول تمونكم يهود دول نصار ما نزعه وهو شعب واحد العيلة واحدة كان دايسا بلا يميني وداه يتاري ذاهه تقدموا وراجع الى شيوخ و الى رسل هذه العيله واحده ما لناش دعوه بالارفاق رب الارباد لا لا اله ف ان رسول الله الى بني اسرائيل اني قد بعثكم بهات الربكم وان علامه ان موتني والمعجزات ان دخلت من الطريق وبان صحيه اثر باذن الله و باذن الاسم والابن روح النوثه ناس واولادكم ما تقولون وما تدفخون اذكم ماشي اعمل ايه ده عايز راجع ابلغ وأقام الدليل على المنظمه معنى ابلغ ارقام الحجب قطعا مع هذه فان الذي فعلا ايه اللي حصل اللي حصل انهم قابلوني في الفسق والطريق والاهان والاذى والخرب حتى ان هو وهو مريم لم يستقر لهم مقام في بلدي كل روح بلد ورا بالاذى والتعذيب ويستعنها من في الغلمان ويهرب لبلد ثانيه وكلكم عارفين انتقالوا من فلسطين من برد بلد ثم وليد ما يجيه مصر يهي ما دخلوا واجه رحلوا وليه وقوموا مريض وبالد وبعدين قلتنا ايه فما كاف كده قال لا انا مش هشكب بها كده انا عاود اتخذ موقف صريح من العمال قالي لين ونهار ادعوهم الى الله فماش عارف ادي من الضمعاية ومن الضمضي ايجاب نخبط خالوا وحنا عاودين ايه نميج نفس البيض الفريقين فلما احذت عيس تعميله من قبل ده اول ربع بتاعنا اللي نمازل ده رب جبابه لما احذت واشتشعر وعالد وتهيق قدمية المنجر ان العلم بتاعه مش بلاغ يعني واحد من ده الجماعة كفرة لا احذت يعني اصبح كفرهم محسوسا عندهم ايه ما تحطن في ايدك على حاجة وتحس به الشيء المحسوس والملموس لا انا البحث الثميل وضاع وقت دي. فلما حس عيسى منهم القفقه الذي لازم ان ادب له فيه ابنائي ولو قليل ولو اعبدي به قالوا انقيه الله ليه اخواننا اللي نشع معايا على ان عبد الله رسوله وانا اني نري الله وعبد الله اوصى ف... من اللي جايبه ف ما حد رد عليه دول الحواريين بس انا ما اصدق اقل اكتر ما هيناش الحواريون نحن نصاد الله اماننا بني واشهد باننا مسلمون ربنا اماننا بما انزلت وستمعنا الرسول تكتبنا مع الشاهدين ده كان رب جمع الحواريين بيقول يعني ناس حواريين يعني لسه الحواريين جمع حولي ناس كانوا انكفرين يعني ياخذوا الملالك ويصنقوها يكوها ولسه كانوا ببيضوا خياس ببيضوها ولسه كانوا من بيته دون غيظة فسموا حواريين لأجل ما يغضي فيها بها ونسأل ذكره يعني الحمد لله الذي لا يحمد على مسرور الكواه ما كانش منهم لا رئيس وزارة ولا رئيس دمهورية ولا وزير ولا محافظ ولا حتى مدير مطلحة ولا ملاحظ كلهم من أفحاب المهن الحرة الغلالة أقصى ما كثم نص خيادة ونسأل انتوا لديكم البركة وإن شاء الله بكم تفتحوا القلوب ويرضى علم الغيوب وتلك سنة الله مع كل الرسل لو بحث في تاريخ المرسلين لا تجد من يسرع إلى تلبية دعوتهم قبل الناس الغلمة دون حتى من يوم تيدنا نوحي يوم الدماء العلي وبدوره الملأ اللي واحد يقعد بالهدوم ومنفوخ يقولوا ما نراك اتبعاك إلا الذين هم أرازيلنا مين استدعى في النوحة للأرازل الجماعة الغنابة الفغرة بلغمال انه ما بيسه التوارف التبخية والتاميئين موجود في الدنيا من يومها جدا يعرفوا الناس بهيه بالملاد فذا من عنده غيرش بعضين سلامها فاندر احترمو شاء الله يكون فاجر بني كان بمجرم ويقولت من سوال المهفية دلوقت الدجرة خاطر لبنتهم يقولوا يا ريسي ده عنده كذا ليأخذ جنيه ما يحبش راجع اللجين بس قدام جيبه ملاني اخرات ما عنده تحبه صلى يمينه عن فلسفين جديها السابع صلى كل خامورجي ويرافع على همية واحدة غيرها قدام فلوسه موجودة ما يعيبش راجع غير هدوك غير غير جين وده من نظرة التفكير ساع المادة انما المؤمن يمتح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها تظبر بذات الدين تاربت يد ومن تزوج امرأة لجمالها لم يجده الله إلا خزتة ومن تزوجها لحسبها لم يجده الله إلا دناء ومن تزوجها لمالها لم يجده الله إلا فقرا ومن تزوجها لعزها لم يجده الله إلا ذلا ومن تزوجها لم يرد إلا أن يغض رفعه ويحفظ فرجة لخلقها ودينها بارك الله له فيها و Rosen فإيته أناس الله في الخلف الانبياء يتبعهم الناس غلبة ليه الغلبان ما عنديش ما يشغلوا من الطرف والبتح والنعم والشهوات طبع. فعقله مستعد لتقبل واستقبال موجات الخير في الأثير إننا الغالب شارد ضربنا استغنوا واستغنى الله إن الإنسان لا يطرأ الراه استغنى والله ما تصلى الرزق الا على الذين نغوا في طاعه دايما كده العاده ان إلا من اعطى الله فهناك برضو اغنياء ربنا خرجهم من نذرات الشياقين لأن الغره اللي جالهم في ديورهم وانهم بس لا يقر بهم بس الغنى في ايديهم لا لنا خير وديورهم لا لنا من قلوبهم عامره بالجنان مش مشغول بحاجه عندهم خالص والله هم ينتوقع علينا على هينك تتقر نتقر النعم اللي انت بعيتها دي كلها يشترط اللي يكون معها رضاق اما هزا كان رضاق هزيبقى مضاد للنعم لا اخذ النعم وابصي لنا رضاق يا رب الاملاك دول نوع نادر وزينا ربناها الوقعي ومن عبادها الشكور فجماعة الصيادين اللي مر عليهم سيدنا عيسى لهم بيقصادوا قالوا بيقصاد سمت قال لهم طب ما تيجوا معايا الاختاب بنا ادمت وكان سيدنا عيد صاح الحكم كان كل كلماته لا ينصف لكلمة فيها مزاحة او فيها لغة كل كلماته كان في حكمة كطالب الدنيا لتبر طرفك الدنيا ابر مثل طالب الدنيا كشارم الماء الملح كلما ازاد شربا كلما ازاد عقشا لهم حكم عالي او طب ما قال لهم ما تيجوا نصف ايه مش بن ادم امين هو نهيت يعني ايه تعال الشياطين سحب بن ادم كتير وذين اختطرهم من الشياطين ونجيبهم الى رب العالمين لأخذهم من حزم الشيطان الى حزب الرحمن فما كان لو كانوا الجماعة اغنية يقولك يا الله اقول عن ايه سمك لحنا تطلع عنا على ما يجينا كم سمكات اليوم انه ليش مع الراجل بيش فعلا معاه فهمه دينه آمانوا بدعواتي طبقوا معجزاته مشهم عهيات بقى يبعثهم بقى كاروسهم إما يسمى روح منهم بأنه بقى فائم الدعوة بقى يبعث يا أزوز حمدع قد مالك لهم قالوا نحن أنصار الله آماننا بله واشهد دهنم السنون ربنا آماننا بمعزال من الإنجيل يعني اللي كان موجود في نفسه الرسول اللي هو مع الشاهدين عن عيسى قال لهم دا لحظوا ان فيه النبي حيجي بعد هو الخاتم ده وكل نجايين مقدمة ترشح له اما المعز اذا زاء فتيأتي لان ابد لسانة ابنية فجانوا عارفين الناس المؤمنين عارفين بان فيه النبي الخاتم حيجي الاخر هو سيد محمد صدام امته خير امة حتى منكفي بعض الاراق في التفسير ان الحوالين المهرتوا من سيد نعيس الامة الاسلامية اخبرها وانها الوارثة والوحيدة انه من من أبداً آمنا واتبع وآمنا من أنزلت واتبعنا الرسول اللي هو عيد فاكتبنا مع الشاهدين أي الأمة الإسلامية المؤمنين كتبنا إيه بحثونا معه فانو إحنا حاليب أشاهدين أليه لتكونوا على الناس ويكون الرسول عليكم سعيدا ده الشغال دي تجرنا الله تجل قال جميع الرسل يوم القيامة إذا سألهم الله وهو الأعلم يوم يجمعوا الله الرسل فيقولوا ماذا أجبتم تعالوا لنا أقدموا لنا تقريب عملتوا إيه مع الأمم والأم عبر ورحية سمانت يا رب عارب أيها العارب باتت لازم جيبها الإعلام لمراجعة الأمم قالوا دا علم لنا احنا بلغنا يقول يجيب الأمم حيث بلقوا يا جماعة يا يهوز وموسى من ما يقول يا ما حضلش ولا شفنا خطيف انتهاء من بقى يلهم هوس وقرق لا شفنا ايسا ولا موس ويعرف يوم ربنا يقول له يا ايسا او يا موس او يا اي براش من يشحده لك فانك بن يقول له امتي محمد بني اشهدولي من نبلك يجي ربنا يقول يوم امت محمد تيكم فيحنا كنت كنت قولي وياربنا اشحدوا بالله ان هؤلاء الرسل بن لقوا وادوا الامان فاذا قال الله من اين علمتم ما عندكم جئتم بعدهم لانتو اخر امه تشهدوا ازاي على شيء ما شفتوش على تاريخ سبقكم قالوا يا ربي لقد ارسلت الينا رسولا راضقا امينا وانزلت عليه كتابا واخبر سنة في كتابه القرآن بان رسول الله بلغ رسالة فامنا وصدقنا ولا يمكن لك تجذبه يا رسول فيقول الله عز وجل صدقتم صدقتم صدقتم انتم شهداء الله على الناس لا تحدوا الله فهناك رأي بيقول ان الحواريين ان ما ان مش هيزكر رسول يوم قيامة الا المسلمين قالوا ربنا امانوا بما انزلت واتبعنا رسول تكتبنا مع الشاهدين. قد نعيس عليه السلام ما ينضج الناس دول الخيامين الخصار الخصارين اللي بيختاروا الخيام ليتاجنوا في الجلب ما يهمناش بقى المهنة هيجبت حواريين حتى بعض العلماء قال انا ارجع ان كلمة الحواريين معناها الانصار لان هو نفس ايضا بي تقوله من انصاري لله الحواريون نحن انصار الله تسمىهم الله حواريين من كلمة نحن انصار الله دي دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق المسمى بغزوة الاحزاب قال من رجل يندم لنا كان لطول طالب واحد مخصوص وكان يوم برد برد لا يتفور برضي شيء جدا عريف فانتدر رجلا من المسلمين عشان يجيب بعض اخبار الكم يوم ساعده يقول من يكون بهذه المهمة ما يقومش لالزبير بن عميته الزبير بن العوامر يرجع يسأل تاني يروح الزبير وقت مرات لا يكون غير الزبير فقال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا من امتي وإن حواري الزبير بن العوامر المقام يفيد بأن الكلام عنها ان كل أم كل نبي له أنصار يتعصبونه ويتبعوه ويدافوا ويدفعو عنه وآلي العظيم في أمتي اللي هو نصارني وآبو شرفني ابن عمتي اللي هو إنزمير بن العوامل وأصبح هذا اللقب شرفه وبوضع بيها إله الماد حتى لحد النهار بما تيجي السنة بتاعته إنزمير بن العوامل حواري رسول الله يعني خير ونصير الله وهذا رأيه راجح فإذا قال لنا لما سموا بالحواريين نقول لهم لأنهم هم النصراء لعيسى عليه السلام حينما أراد أن يميز أعداه من أحبابه وقال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله طيب خلاص بقى فريق عيسى الحواريين ومن تبعاهم من المؤمنين ها والفريق الثاني هل ومكروا ومكر الله والله خير المكرين الفريق الثاني بقى المكر ربنا هنا بيجمل والقران اما تسبت فكم معانيه انا اقول ان ما يغمله الله في موضع ادي يفسره في موضع اخر كلمه مكروا هنا ده بقى على الفكر الثاني الفكر الثاني اللي هو ضد القاهر الله ضد الحوارين بقى ده في اسم الكفر ومكروا لان لو واحد منهم مش خدام لله ده لسه ربنا بيقول الجماعه دول بيقولوا اكتب مع الشهيدين من ده ليه ورا دول هم ما كفروا سالي لا ما كفروش من عثم المن أنصار يسأل فانقاسر الناس كسمين القسم نضمله اللهم الحواريين القسم الثاني الماكارو وشو كلمة ماكارو المين والكاف والره والو تاج معه بس كل اللي قد منه عبر بطل شوفه ضرب عيسى وطربه ومطاررته من بلد بلده ومه والمؤمر على قتله وقلت عنهم ساحل مبين كل الغلب ده كله ربنا عبر عنه بجمز ومكره عشان يجبه لان القرآن مش جاي عشان تاريخ طب عليه ايه ربنا تعمل ايه قال ومكر الله قال احنا هنسكت هم يعني بينكروا بينكروا يعني ايه بيدبروا خطب ضد دعوة الله ومكر الله يعني ايه يعني ربنا جالهم في الخط المواجه ان ربنا زي ملك وتدبرون فتضحكوا اخذاره انت بتدبر العبد بتفكير والرب بتدير فأعداء سيدنا هينسى أعداء سيدنا محمد أعداء يعني نبني لا يجرى هي كده سنة الله الأعداء يدبرهم والرب يجي يطفه النهر بتاها التدبر أم أبرموا أمرا فإنا مبلمون يا رب ما بقولوا هم أبرموا أمر وعملوا أحضر إحنا عملنا محضر كالي بالضعر وهم نشوفوا محضر ليه لحيمشي أم أبرموا أمرا فإنا مبلمون أم يحسبون أننا لا نسمع سراهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون نحن معانا ملائكة ومحاضر ومزن كتب وكل يسان بيكلم كلمة بيتفجل عليه ما تصالوا عليه صلى الله عليه وسلم ومكر الله المكر بتاع ربنا هنا مش المكر بتاعنا احنا بس ده مشاكلة يتموها في اللغة العربية من نبي مشاكلة المشاكلة يعني زي واحد يعني انا رجل عالم مسلا انه جي واحد بيكتران عالي اللقم واللفه ده رم قوله ان كنت مكر ارابت انا مكرم إن أنا, ب... انا مش بخلوك المكان انما انا بكلمه على قد سياسه المطالبه بس عارف ان انا مش عريضه انا برد على المكر بتاع زي ربنا انتم اعتدي عليكم فاعتادوا علي مثل ما اعتدي عليكم قال. هو انا برد العدوان اللي جاي عليا يبقى الرد بتاعي ده عدوان ولا دفاع دفاع امال ايه ربنا سمها عدوان هل ده اسمه اسمه باللغه العاميه المجاكهه فانا اعتدي عليكم علي عن الله اعتداء من باب المشاكلة بالنصف برضو هنا وماكره وماكر الله بقى رب انت بكرت يعني عملت ايه قال هو اللي حصل ان سيد نايته بعد ما طلعت عينه غلبانه وتعب ولست في البلاد وبلغ الدعرة ودوم احس بها بكرب النهاية تاريخ طويس لان هو بعض سن ثلاثين ورفع الى السماء سن ثلاثة وثلاثين سنة, 33 سنة. سنوات كظاه ان هو بتاعته ثلاث سنوات لسه حيكمل ان شاء الله أربعين سنة بعد ما قال ليهم كله في النفاة توادل كلها جهاد وكفاح وتعب ومصاردة من مد ملد ويبت سمعته فلما أحس بأن طبعا ده نبت والملك بيجي لك أي ابنها بروح القدس جبريل فلما أحس نهايته قربط نهايته قربط في الأرض أم قال لي جباعة حوالي اللي معاه قال لهم قبل ما يصيح الأدان الليلة واحد منكم حيخني قالوا واحد مننا يمنين يمنكم ربحنا اللي فديناك وآويناك ونصرناك واتبعناك ونحيناك كل شغلية عشان ننصرنا الالي واستواحدين كفر حيبعدل بثلاثين فضة يعني ما يتوش خمسة عديدة سرق يوموا الصلبة حيجنن اننا عيسى بن الكلام القليل يسكت ما احبش جديد ايه قد تانيهم عنه هو اربان منهم والبان ساعتية رفالة جنينة يخش مخفى فالب الجبل اهر عمال وتلك هي ضريبة الكفاح والجهاد من انبياء الله انهم ليه حيبوا اعلى المنازل يوميهمات ياب لا هل يستوي واحد مؤمن عادل بيصلي ليصومه قاعد من ارتاح في بيته مع امراته العادل وواحد نبي شاف الغلب واراه الله سوء المنظر في الاهل والمهدي والولد وكعابة انه القلب انجه تفسه هو ايش بحقه لا يمكن ربنا عمدا يتأوي بيه لا يستوي القاعد غير قرر الضرق والمجاهدون في سبيل الله ما يستوش أبدا ايه الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيما دراجات منهم وفره ورحمة فلما قال كيد سيد الفجر فعلا اليهود بمسكين الحبال زال ما شناء لأنه وين ساعة ما يمسكوه ما يدوش فرصة راحة يشنونه أو على الملك لا تحض الله ف قبل الفجر بشواء اليهود بيبحثوا عنه طالع يهوزا الاسخريوصي من ضمن الحوالين بتوعه راح ماشي يجيب اكل ولا بتاعه لقد قلت بيضاره على مين قلت بيضاره على الساحة العيسي قلت بتدينيه كام وهنا اقولكو عليه انا ايه اللي انت علكم قلت دونيه تبذي انا اريدك تبذي الفضل بس بعد ما نبسكه يكون بتجذب علينا قل بس ايه انا عشان ما ننفضحش انا حمش كده بخلاص وانتوا مش وراي الحتة اللي خذ شايبة هو دبيه لان يفجي من عنده ورجع الخائل ان كان خذ المبلغ اللي بخدوش مقدم ولا وراح داخل المغار الرب عز وجل اه اه اه اه يجي ماء مكره ربنا بقى اولوه مكره حتى شوف بقى يعني مصيبة العدو تجرح بس لان مصيبة الحبيب تدموت حتى الخيانة من القلب اتبعه معوضه بالله فبالغريب قولنا يا رب دول صحر انتا انت انت انت إنما البطل يهودي يهودي الإسلام ما تغلغلش من قلبه الإيمان بالله فلما دخل رب العز جل جلاله قال لعيسى كان فيها روزنة أو زي ما تقول انت شيش أفاقك مش كان لسهما ما مات في فلاحين الأروز فقال بالسقف من فوق فنزه الملك جبري قال تطلع من أين يعني ذوي جايين يموتوك الآن ومن حطن بقرأ لأخيه وقع فيه. وعنيت البدالة الخائن اللي دلهم عليك وفعلا فعل الله معيسك عجيب لأنه خصف روحه فأصبحت الجسم بتاعه الايكل بتاعه الأثير شبه روح وجسم ملائك ورفع ما ندرش انه ده احنا هيا ازاي رفع وطلع من الرؤية الزيس وده جسم مادي وفيه لحم ودن وشحن وقانون الجذب وقانون السيكل وقانون الحركة وقانون التلفص الأمسجين وطلع ازاي الأجد كلها إما يكون قاني وإنت نس عدين إنما إذا دخلت النبوة خلي قتلها القوانين إذا قلنا نبوة عيسى إبراهيم من نهرة انطفض انطفض انطفض إزاي من نجزعو وإيه اللي ما يبقى شيئا بقى ده إله بدون وبيديهم الحجق على نبوته فبيخرك لهم السنن لأن السنن بتقفق قوة هو الأهل النار حراية إنما يجوا لها يقولي برضا هو حر النار ما تدارش تتخلف عن عمره هو اللي ده الخصوصية أول لها لحراق سيدا الله أن يسلم منها لحراق إسابة وطحة اعتيها طوعا او كرح قالت أتينا طائعية مش حاجة تبا كرحة رب مش فطبع سيدنا عيسي ثم دخلوا لهم بقى ملهو فيه لازم يودوه للملك بسرعة والمحاكمة بتاعته لاستغرقش رحظات قبل أتباعه بيتنبه ويجي لفع عنه يعوزين مسألة كالفتها فدخلوا لهم ربنا شبه كامل على شبهه كامل اخانه عايز انا اتبرع الله ولي يا مسكين اويتش تقول لي ليه لازم اجيب ده اللي بتاع قناه اللي جاي عشان عيسى انا بقى اهو انا كنت عامل زي بيت جمال وكذاب سبحان الله وظهروا بان عيسى وقال له خايف من الموت عمال يقولوا ده مش عيسى قالوا في نبي يكذب عرفت بقى ان السحاره دهنار وان احياء الموت ورا الاكل ده كله كذابه من جوه يا اخوانا مش اللي ما شبهه المهم كله بعد ما راحوا هناك وصلبوا ده وخلوا جستاد تيام قالوا يا أخوانا ما الفين يهوزة اللي وعدنا نجيزة تفض ملا إما رأى أبناء المسألة وصف الجو وكل فاعل رب قالوا ما الفين يهوزة يا جيب بحثوا عنه كل ما جدوا قالوا يا أخوانا هو اللي مات عيسى وإن كان ده عيسى وإن كان ده يهوزة وإن كان ده رب العزة أجمل هذا الموضوع بتاعي اختلاف والشك واللخمطة التي طاعتهم في كائمات معدودة في صوت النساء وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شب هلا جبنا الشرح بتاع له وياهوز وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم قدنا لك ما لهم به من علم ما عندهمش علم ولا يقين بانهم قتلوه إلا اتباع الظلم وما قتلوه يقينا برطعه الله عليه وكان الله عز وجل حكيم يا سلام وهم من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي قبل موته قالك برضه الاهليه اللي فيها ده على دكتور سيد معيط عليه قبل عيسى هيموت قبل موته كل الموجودين في زمنه من اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى ما هو هيخرج موتنا هدري ما ماتش هو يجيب ان الاسلام هو الحق وانني عبد الله ورسوله واحنا كنا كذب اليهود كنا بيقولوا علي السحارة بالزنة والنصار بيقال لهو والفريقين كذبين لهو ساحر ولا ابن زنة ولا هو اله ولا ابن اله ولا سانة سانة ولو عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته فكلهم يأمنوا به قبل, قبل موته لماذا لسا ماتش لا ما تحذوا الله المهم هنا كذب ومكروا ومكر الله هم عملوا غيره وربنا عمله والله خالي المكرين طيب بعدها ان الله يعيسى ايه اني متوفيك ورافعه فعليك ان المكر اشتد وتيقر عيسى ان المؤامرة وراه المطاردة فربنا لا ما سنوش كده زي تلك سمة الله يبقى الجو اللي حواليه الانبياء كله متهرب والنبي من جيل تجده مطمئن مطمئن يبقى الحاله هي جنان والخوف وهو الان ربنا طمناه قال انا هديك يا فاطمه ذكري خوفه قال لها الله مسكينتها علي سكن لها اطمئنان زي الرسول طالع من الغار وهصلاقه من اهل الكندقي الحين هم وهو وك حيجن من الخوف قال له نجاونا من الغار حي المتكوا صدق اللي راكب الفرط ده ربنا نكمل على القرآن عمال ايه انا ولا دهي يروا واكر يقول له يا رسول اللي باقول لك ايه يقول لك ايه واحد جايجي ورانا حيقبض علينا يا يبوتنا يبسكة يوزيك واشي فلما اكثر ابروكي والحب الكلام كان رسول اللي هدوم انتهى من الصور اللي براها بدأ يرد قال له اواكر اطمئن قال اطمئن ده فضل خمسين نيطر يعيوني الحق هو اللي بقول لك ايه بالصدر قال اطمئن قال تبس قال له مش عبوصاني اطمئن نحن اولى بالثقة في الله من موسى قال له موسى كان ينزلق الزئلق الغضره بتاعتي قال له اشد كان البحر امامه وفرعون وراءه ولما تراء الجمعان لما تراء الجمعان قال اصحاب موسى اننا مدركون فرعون لحينه وبحر قدامنا لقددنا غدتنا وين ويسلح قوتنا عملتها كده يا موسى يعني انت الغرق قال اصحاب موسى اننا مدركون موسى بقى ربنا طمنه قال كلا ان معي ربي يهدي حجه كل كل انبياء عيسى وموسى محمد كلهم كده ثم ابراهيم عليه السلام وكل النمرود بيبص من فوق من اعلاه على كسرها وليه اخواتي انا شايف واحد متحرك في النار كانه اعلان عن اربع ايواد واحد جاي ويسابين روحه الله يبقى ماتش والنار عليه وشاف جنبه خضره وميه بيش والنار انطفط بعد ثلاث ايام لا ابراهيم هو لم يحرق من الى الحبل بتاعه اللي ربطوه انا حتى ثيابه زمليه ابراهيم ده انا والله هذه النار خير من الحياه معكم يا ريتك كنت لقد حولها الله لي نعيما ولضوانا هي كده سنة الله يتأمن ان من دوله فسيدنا هي سبقى مطمئن عليه السلام مطمئن لبقى ايه ان حصل المكر والمطاردة فاربنا معك قال لي اني متوفيق التوفي الموضو هنا الاستفاء حافيك اجلك ما حدش حق يخش في الخط ويغلبه يعني انا نكتب لك 3 أو قبل ما ترفع واربعين سنة بعد ما تنزل تاني يبقى 73 سنة لا يمكن قضاء إبرايا حوفيك أنا حوفيك متوفيك يعني اللي هي اللي هي الموت إني متوفيك حوفيك زي إذا كفالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أنوا يخسروا حوفيك المدة بتاعتك ويدون كله ولا يهمك منك ووفيك أنا إلي حوفيك المدة بتاعتك القرونية ومحبة أربعك, أربعك أربعك عليها سريع لن تمس طيب ومطهرك من الذين كفروا وجاعروا اللي يتبعوك فوق الذين كفروا ليهم الخيامة بعد ربنا منجاه انقسم الناس اللي كانوا موجودين اللي هم اليهود بقى اللي كان سيدنا عيسى موصل له